باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم هذا هو الباب الثالث والستون باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم منسبة الباب لكتاب التوحيد التنبيه على أن الوفاء بالعهود تعظيم لله تعالى وعدم الوفاء بها عدم تعظيم له فهو قدح فيه وعدم الوفاء بعهد الله تنقص له وهذا مخل بالتوحيد إذن الوفاء بعهد الله تعالى وخاصة إذا أخذت فيها المواثيق أو الأيمان المغلظة حينئذ نقول هذا الوفاء به يعتبر من تعظيم الله تعالى وعكسه بالعكس بمعنى أن عدم الوفاء عدم تعظيم لله تعالى تنبيه على أن الوفاء على أن الوفاء بالعهود تعظيم لله وعدم الوفاء بها عدم تعظيم له فهو قدح في التوحيد فعدم الوفاء بعهد الله تنقص له هذا مخل به بالتوحيد قوله ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم أي من الدليل على وجوب حفظها والوفاء بها كما مر معنى مرارا ما جاء في كذا المراد به ما ثبت من من الأدلة وما ورد في الكتاب والسنة فالمجيء هنا مجيء معنوي والمراد به الورود ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه أي من الدليل على وجوب حفظها والوفاء بها والمراد التي تدخل فيه في العهود يعني بعضهم خصها وبعضهم عمها كما عممها كما سيأتيها وأن عدم الوفاء عدم تعظيم له فهو قضح في التوحيد كما سبق ففيه الحث على حفظ العهود والوفاء بها إذا أعطيت لأحد ما والذمة قوله ما جاء في ذمة الله أي عهد الله الذمة بمعنى العهد بمعنى العهد سمي بذلك لالتزامه به, لالتزامه به يلتزمه لله عهد كذا إلى آخرين يقال الذمام ما يذم الرجل على إضاعته من عهد الذمام على وزن فعال ويطلق يراد به ماذا ما يذم الرجل على إضاعته من عهد بمعنى أنه لا يفي بالعهد فيقال في الرجل ذمام وكذلك الذمة والمذمة والمذمة بفتح الميم وكسر الذال وقيل لي فلا تهتكها لي عن يعني عهد وأذهب مذمتهم بشيء أذهب مذمتهم بشيء يعني أعطهم شيئا لما لهم من من الزمام لما لهم من الزمام وأذم بكذا أضاع ذمامه والمراد بالعهد هنا ما يكون بين المتعاقدين في العهود كما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة في صلح الحديمي هذا المراد به في هذا الموضوع قال ابن السعد رحمه الله تعالى المقصود من هذه ترجمة البعد والحذر من التعرض للأحوال التي يخشى منها نقض العهود والإخلال بها بعدما يجعل للأعداء المعاهدين ذمة الله وذمة رسوله يجعل, يجعل ذمة الله وذمة رسوله فإنه متى وقع النقض في هذه الحال كان انتهاكاً من المسلمين لذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم فإذا أعطوا العهد بذمة الله وذمة رسوله حينئذ لا ينقض البت. وتركاً لتعظيم الله فإنه متى وقع النقض في هذه الحال كان انتهاكاً من المسلمين لذمة الله وذمة نبيه وتركاً لتعظيم الله وارتكابا لأكبر المفسدتين كما نبه عليه الصلاة والسلام وفي ذلك أيضا تهوين للدين والإسلام وتزهيد للكفار به فإن الوفاء بالعهود خصوصا المؤكدة بأغلظ المواثيق من محاسن الإسلام الداعية للأعداء المنصفين إلى تفضيله واتباعه إذا الوفاء بالعهود وخاصة إذا أخذ فيها ذمة الله وذمة نبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لا تنقضوا البتول لذلك عقد المصنف رحمه تعالى هذا الباب لأجل تبيين هذه المسألة أن نقض العهد إذا أخذ فيه ذمة الله تعالى وذمة نبي صلى الله عليه وسلم يكون فيه تنقص للبار جل وعلا وعدم تعظيم ذكر المصنف رحمه تعالى تحت الترجمة آية وحديثا آية وحديثا قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وأوفوا بعهد الله هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب إذا عاهدتم هذا قيد ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها خص سبحانه من جملة المأمورات التي تضمنها قوله قبل هذه الآية إن الله يأمر بالعدل خاصة منها الوفاء بالعهد يعني ذكر أولا إن الله يأمر بالعدل ثم من العدل الوفاء بالعهد خصه إذا ذكر خاص بعد بعد عام يدل على ماذا على الاهتمام يدل على على الاهتمام خص سبحانه من جملة المأمورات التي تضمنها قوله إن الله يأمر بالعدل الوفاء بالعهد، فقال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وظاهره العموم في كل عهد يقع من الإنسان من غير فرق بين عهد البيعة وغيره، بين عهد البيعة وغيره. يعني بعض أهل العلم خص الآية هنا بالعهد الذي يكون للإمام. أقول هو كذلك داخل، لكنه لكن النص أعم من من ذلك. لأنه قال وأوف بعهد الله فهو مفرد مضاف مصدر مضاف حنيذين يعم كأنه قال أوف بعهود الله كما قال هناك وإن تعد نعمة الله أي نعم الله لا تحصوها إذا المفرد مضاف يعم فليس العهد هنا خاصا بالبيع بل هو أعم من ذلك وهو وهو الظاهر النص ولذلك قال الشوكان رحمه تعالى وظاهره أي ظاهر النص العموم في كل عهد يقع من الإنسان من غير فرق بين عهد البيعة وغيره وخص هذا العهد المذكور في هذه الآية بعض المفسرين بالعهد الكائن في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وهو كذلك داخله كان الصحابة يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وكان يبايعهم على ذلك رجالا ونساءا لكن هل المقصود هنا بهذا العهد هو معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عام هو داخل لا شك لكنه أعم لأن عام لأن اللفظ عام حينئذ لا يخص بسببه فخص بعض المفسرين هنا العهد بماذا بالعهد الكائن في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم على على الإسلام وهو خلاف ما يفيده العهد المضاف لاسم الله سبحانه من العموم الشامل لجميع عهود الله للشامل لجميع عهود الله إذا تخصيص بعض المفسرين العهد بنوع دون آخر هذا تخصيص العام بغير مخصص تخصيص العام بغير مخصص وجه العموم أنه مفرد مضاف قال وأوفوا وأوفوا بعهد الله فأمر بإيفاء العهود وعهدنا مضاف لض الجلال مضاف إليه حينذن نقول هذا يفيد العموم فلا يخص بالبيعة ولا يخص بمعاهدة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالإسلام بل يكون عاماً لجميع ما ذكر وزيادة ولو فرض أن السبب خاص بعهد من العهود لم يكن ذلك موجباً لقصره على السبب يعني لو, لو ورد بأن هذه الآية نزلت في سبب خاص حينئذ عندنا قاعدة وهو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فلو نزلت أريد بها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع أصحابه على الإسلام حينيذن هذا سبب واللفظ عام حينيذن لا يخص العام بسببه بل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهو كذلك ولذلك قال ولو فرض أن السبب خاص بعهد من العهود لم يكن ذلك موجبا لقصره على السبب فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وبسروا بعضهم باليمين بعهد الله يعني اليمين, اليمين وهو مدفوع بذكر الوفاء بالأيمان بعده إن كان الشراح مضى على, على ذلك قالوا العهد الذي أخذ فيه اليمين لأن العهد على نوعين عهد أخذ فيه يمين وعهد لا يأخذ فيه اليمين فالمراد هنا العهود التي أخذ فيها الأيمان المغلظة وهو داخل وهو وهو داخل لكن تخصيصه بكونه العهد الذي فيه يمين قل ذكر بعده ماذا ولا تنقض الايمان بعد توكيدها فنقض الايمان منهي عنه سواء كان في عهد أو لا حينئذ كيف يجعل العهد مخصصا بالعهود التي أخذت فيها الايمان يكون ماذا يكون تخصيصا بغير بغير مخصص ولذلك قال فسره بعضهم باليمين بعهد الله أي اليمين وهو مدفوع يعني مردود وهو مدفوع بذكر الوفاء بالأيمان بعده حيث قال سبحانه ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها نهى عن نقض الأيمان يدل على ماذا؟ على الوفاء بالأيمان إذن يكون منصوصا على الوفاء بالأيمان فلا نحمل اللفظ السابق على أن المراد به اليمين لا نحمل اللفظ السابق الذي هو قوله وأوف بعهد الله أن المراد به ماذا؟ اليمين لأنه نص على الوفاء باليمين فيكون تكرارا كأنه قال وأوف بعهد الله الذي هو يمين ولا تنقض الأيمان بعد توكيد يكون تكرارا لكن حمل اللفظ الأول على العموم ثم جاء النهي عن نقضي نقض الأيمان ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها أي بعد تشديدها وتغليضها وتوثيقها وليس المراد اختصاص النهي عن النقض بالأيمان المؤكدة اليمين على مرتبتين يمين مؤكدة ويمين غير غير مؤكدة يعني يمين موثقة مؤكدة ويمين غير موثقة غير مؤكدة جاء قول ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها إذا الأيمان غير المؤكدة لكم نقضها هل هذا المراد جواب لا فإنما المراد به النهي عن نقض اليمين ومن باب أولى وأحرى اليمين المؤكد اليمين المؤكد وإلا لو وقفنا مع ظاهر اللغض لا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها إذن الأيمان التي لا تكون مؤكدة لكم نقضها لكن هذا ليس ليس مرادا ولذلك قال الشوكان رحمه الله تعالى وليس المراد اختصاص النهي عن النقض بالأيمان المؤكدة لا بغيرها مما لا تأكيد فيه يعني التي لا تؤكد لكم نقضها ليس هذا المراد وإنما لا تنقض الأيمان ثم الأيمان إذا كانت موثقة فهي أشد فهي أشد في عدم النقض فإن تحريم النقض يتناول الجميع تحريم النقض يتناول الجميع ولا تنقضوا هذه لا نهية لا نهية وتنقضه هذا فعل مضارع ملزوم بلا وجزمه حذف النون إذا النهي يقتضي التحريم إذا تحريم ماذا تحريم نقض الايمان مطلقا دون تخصيص لها بماذا بالمؤكد دون دون غيرها فإن تحريم النقض يتناول الجميع ولكن في نقض اليمين المؤكدة من الإثم فوق الإثم الذي في نقض ما لم يؤكد منها ما لم يؤكد منها يقال وكد وكد وكد بالواوي وكد توكيدا و وتأكيدا توكيدا وتأكيدا تأكيد وتأكيد كذلك في كما يقال رأس ورأس فأس ها وفأس يعني يجوز فيه فيه الوجه يقال وكد وأكد توكيدا وتأكيدا وهما لغتان يعني ليست إحداهما فرعاً عن عن الأخرى كله لغة مستقلة وقال الزجاج الأصل الواو والهمزة بدل منها إذا كان كذلك فليست لغتين فإنما هي لغة واحدة لغة واحدة الأصل الهمز الأصل الواو والهمز بدل عنها لكن مثل هذا لا ينبني عليه إلا ماذا ما الذي ينبني عليه ينبني عليه إذا قلنا لغتان حينئذ ما كان أصلا ما كان واوا فهو أصلا وما كان همزة فهو أصلا حينئذ يعبر عنه في الوزن بالأصل الفاء أو العين أو اللام وإذا قلنا زائد بدل حينئذ رجعنا إلى ماذا إلى أن الذي يكون زائدا في الأصل ينزل كما هو في الميزان وهذا العموم بقوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان هذا فيه عموم أنه جمع الأيمان والجمع من صيغ من صيغ العموم هذان التركيبان أمر ونهي أوفو هذا أمر لا تنقضوا هذا هذا نهي الأمر عام والنهي عام صحيح الأمر عام بعهد الله بعهود الله مطلقا فيها أيمان أو لا عهد بيعة أو لا بيعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن أسلم أولى فيكون عاما ولا يخص بعهد دون عهد ولا تنقض الأيمان إذن جمع بها جمع والجمع من صيغ العموم من صيغ العموم حينئذ يعم خص هذا النص العام الذي هو النهي وهذا العموم مخصوص بما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه كفر عن عن يمينه إذن ولا تنقض الأيمان هنا جاء الأمر بماذا بالنقض جاء الأمر بالنقض ولذلك قال وليكفر عن يمينه فدل على أن هذه اليمين مستثنات وهي إذا حلف على شيء وكان هذا الشيء المحلوف عليه خيرا حينئذ يأتيه ولا يقف معه مع اليمين فيكون هذا الحديث مخصصا لهذا النص لهذا النص لأن قولوا لا تنقضوا الأيمان مطلقا سواء كانت اليمين على شيء هو خير أو لا وحلف كما قلنا بالأمس حلف أن يدخل بيت زيد قد يكون زيد من المسلمين حينئذ يقول هذا يحرم الوفاء بهذا اليمين يحرم الوفاء بهذا اليمين بل يجب عليه أن نقضه وكذلك لقل لا أكلم زيدا كان زيد من من المسلمين وليس ثم ما يجب أن يمتنع من كلامه حينيذ يقول يجب أن يكلمه ولا يجوز له أن يقول أنا حلفت ولا أنقض يميني قل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنقضها حينيذ قول ولا تنقضوا الايمان هذا مخصوص به بهذا الحديث هو لفظ عام أيمان فدخلت عليه ألف عم وجاء المخصص فيما هو معنا من حلف على يمين إن فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير فليأتي هذا أمر والأمر اقتضي الوجوب إذن اعتبر مخصصا فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه كفارة تكون واجبة حتى بالغ صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني وهذا بالصحيحين وغيرهما واضح هذا الذي نعتبر ماذا نعتبر مخصصا لي للنص بقي, ماذا؟ بقي كذلك قوله ولا تنقض الأيمان يشمل ماذا لغو اليمين فهي داخلة فهي لأنها يمين لكن الشرع جاء بعدم اعتبارها ولذلك قال الشوكال رحمه تعالى ويخص أيضا من هذا العموم يمين اللغوي يمين اللغوي لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم سماه يمين سماه ماذا يمين لأن كل حلف أو يمين فإذا قال والله لا أفعل والله لا أذهب ولم يقصد ماذا لم يقصد عين القسم بأن يكون شيئا ماذا يمنع منهم ولذلك مر أن القسم هو تأكيد بمعظم على جهة مخصوصة إذا كان كذلك إذا لم يقصد إنما جرى على لساني والله والله نقول هذا يمين سماه الشرع يمينا لكنه لا يؤمر بعدم نقضه لأنه لم ينعقد لأنه لم لم ينعقد لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ويمكن أن يكون التقييد بالتوكيد هنا لإخراج أيمان اللغو يعني في الآية في قول ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها بعد توثيقها يحتمل أنه لم تدخل عصرا يمين اللغو لقوله بعد توكيدة يعني توثيقها وذاك الذي يجري على اللسان هذا غير موثق غير مؤكد فثم احتمالان إما أنها داخلة حينئذ استثناها بنص الشرع أو أنها ليست بداخلته والوجهان لا, لا بأس بهما إن الله كان عليكم كفيلة أي شهيدا وقيل حافظا وقيل ضامنا فقيل رقيبا لأن الكفيل يراعي حال المكفول به إن الله كان عليكم كفينا إن الله يعلم ما تفعلون فيجازيكم بحسب ذلك إن خيرا فخير وإن شرا فشر وفيه ترغيب وترهيب إن الله كان إن الله يعلم ما تفعلون فيه ترهيب بمعنى أنه يرى ولا يأذنوا بنقض اليمين فإذا نقضها والله تعالى مطلع على على ذلك والحاصل في قول تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها أمر الله تعالى بالوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة هذا البيان العام المأخوذ من هذا النص أمر بالوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكد. ومراد المصنف رحمه الله تعالى ما يجري بين الناس من الذمة أنه يجب الوفاء بذلك يعني قول بعهد الله لفظ عام ولا تنقضوا الأيمان لفظ عام هل يراد المصنف جميع العهود؟ الجواب لا لم يرد هذا فإنما أراد كما قال المحشي وغيره ما يجري بين الناس من الذمة أنه يجب الوفاء بذلك أنه يجب الوفاء بذلك وهو فرض من أفراد معنى الآية فإنها دالة على وجوب الوفاء بذلك والمراد بالأيمان هنا يعني من أجل أن يستقيم استدلال المصنف هي الداخلة في العهود والمواثيق للأيمان الأيمان الواردة على حث أو منع يعني اليمين قد تكون في ضمن عهد وقد تكون مفردة افعل لا تفعل حث أو منع هل أيمان في النصر لا شك أنه عام؟ أنه عام لكن أراد المصنفنا بماذا؟ أراد بالأيمان الأيمان التي تكون في ضمن العهود في ضمن العهود لكن تخصيص العهد بأنه اليمين نقول كما قال الشوكان رحمه الله تعالى لا وجه له لماذا؟ لأنه جمع بينهما أوف بعهد الله فإذا فسرناه باليمين إذا ما معنى قوله ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها؟ لأن قوله أوف بعهد الله يعني لا لا لا ينقض العهد فهو أمر بشيء سلزم النهي عن عن ضده ولما نص على قوله ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيد علمنا أن العهد غير اليمين لكن لا شك أن العهد له حالة إما يكون مع يمين أو لا يكون مع مع يمين مراد المصنفون نوع وهو العهد الذي تؤخذ فيه الأيمان المغلظة وهذا قد يجري بين الناس الحين الذي نكون فرداً داخلاً في الآية داخلاً في في الآية قال هنا والمراد بالايمان هنا الداخلة في العهود والمواثيق للايمان الواردة على حث أو أو منع هذا بعض مجعله كذلك لكن اللفظ لا يساعده اللفظ لا لا يساعده ولهذا قال مجاهد في الآية يعني الحلف أي حلف الجاهليين أي حلف الجاهليين وروا الإمام أحمد عن جبير بن مطعم مرفوعا حلف الجاهليين نوع نوع داخل في العهد ونوع داخل في الايمان إذا جمع بينهما لكن نخص الآية به الجواب لا اللفظ العام يجب المحافظة على عمومه بعهد الله لفظ عام لا لا تنقض الايمان هذا لفظ عام حليل الأصل بقاء العام على ظاهره وكل ما يرد عن السلف أو عن بعض المفسرين أنه أراد كذا وخص إن أراد أن اللفظ العام يخص بما ذكر فلا يسلم وإن أراد به أنه فرض من أفراده ويستدل به على شيء معين لا إشكان فيه ومر معنا قاعدة المصنف كغير من السلف أنه يأتي بالآية النازلة في الشرك الأكبر فيستدل به على الشرك الأصلى أو يأتي بآية تعم ما تعم أنواع من أنواع الشرك الأكبر فيستدل به على بعض أنواع الشرك الأكبر لا إشكال فيه هذا تفنن فيه في الاستدلال وهو لا شك أنه مما يعين على ضبط المسائل وفهمها لكن التخصيص بمعنى أن الآية لا تدل إلا على هذا المعنى الخاص الجواب لا الجواب لا فما ذكره أو نقله بعض الشراء مجاهد أنه أراد به حلف الجاهلية إن أراد به أنه لا يفهم من الآية إلا هذا المعنى فليس فلا يسلم لكن كما علمنا أن السلف يذكرون بعض أفراد اللفظ العام من باب التمثيل ولا يقصدون به الحصر ولهذا قال مجاهد في الآية يعني الحلف أي حلف الجاهلية ولا شك أنه داخل لأنه عهد وروى الإمام أحمد عن جبير بن مطعم مرفوع لا حلف بالإسلام، لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة إلا إلا شدة ليس مراد به أنه تتكون أحلاف أحزاب ويتواطعون لأن الإسلام ينابذ هذه الحزبية الإسلام جعل لم الشمل وحدة الصف على السنة على الكتاب والسنة حينئذ إذا إذا أذن بالحزبيات الأحزاب هذه تفرق يعني عكس ما جاء الشرع لأجله وإذا كان كذلك فالأصر في المنع فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حلف بالإسلام الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة والحديث فيه في مسلم الصحيح ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه فإن التمسك أو في التمسك بالإسلام حماية وكفاية عما كانوا فيه لا نحتاجه لا نحتاج ذلك البت يعني الترابط والتآصر بين الناس في شيء ما هذا يعين ذاك وهذا إلى آخره نقول هذا لا نحتاج بالإسلام لأن الإسلام دين عام ويجعل هذا مع ذاك الأسود مع الأبيض البعيد مع القريب وليس ثم ما تكون الأطر والتناصر ونحو ذلك يكون لي لقبيلة أو, نحو ذا أو قرشي أو شيء من ذاك نقول هل الإسلام ينابذ ذلك ومن هنا جاءت أن الحزبيات التي تكون الآن هذه العصر فيها التحريم أن منابدة لاصر الإسلام فلا يقال حزب كذا وحزب كذا ولو كانت أحزاب تسمى إسلامية أو تسمى سلفية وإلى كل ذلك مخالف في العصر إلا اللهم في في إذا كانت البلد ليست إسلامية إذا كانت ليست إسلامية حنيذ الله بأسر بأن يتحزبوا على الحق فالصوفية لهم حزبهم وإذا كانوا مسلمين وكذلك العلمانيون والليبراليون هذه أحزاب متفرقة هذه أديان هذه أديان عندما نحتاج المسلمون إلى ماذا إلى أن يتناصروا وان يضعوا أيديهم فيه في أيدي بعض هذا لا إشكال فيه إنما الكلام فيما إذا كانت الدولة مسلمة بمعنى أنها تحكم به بشرع الله تعالى وليس ثم وطأ للعلمانيين ولا الليبراليين ولا الحدثيين ولا غيرهم قال هنا قول تعالى وأوفوا بعهد الله العهد قلنا أراد به الذم أراد به المصنف الذم هل هو حصر جواب لا وإنما أراد به بعض أفراد الألفظ العام أوفوا هذا أمر من من الرباعي يقال أوفى كذلك أوفى يوفي أوفى أوفى على وزن أفعل يوفي إذن لأنه من الرباعي تضم ليا أو في بحذف اليا إذن أو فعل الأمر مبني على حذف اليا لأنه معتل الأخ وليس من الثلاثي وفى يفي وفى يفي ليس يوفي أنما وفى يفي وأوفى يوفي أو في هو إعطاء الشيء تاما وفى يفي إذا تم الشيء إذا إذا تم الشيء وأوفى بمعنى أعطاه إذن أوفوا يكون متعدياً مثل كاروما وأكرم أكرمت زيدا لمعنى ماذا؟ أوصلت إليه شيئا من العطاء هنا كذلك أوفوا بالعهد يعني تمموا العهد تمموا العهد والعهد قد يكون ماذا؟ قد يكون تاماً وقد يكون ناقصاً والنقص قد يكون بالنقص ونحو ذلك حينيذ نقول أوفوا يعني تمموا وكملوا واجعلوا العهد تاماً بعهد لا مصدر مضاف إلى مفعوله أي بعهدكم الله لقوله إذا عاهدتم عاهدتم يدل على ماذا على أن العهد صادر من الناس عاهدتم الله فالأول والأرجح أن يجعل المصدر هنا ماذا مضافا إلى إلى مفعوله أي بعهدكم الله بعاهدكم الله لقوله إذا عاهدتم هذا أحسن ويحتمل على ضعف أن يكون مضافا إلى فاعله أي بعهد الله إياكم لا هو فيه شيء من الضعف لكن يحتاج إلى, إلى تكلف في المعنى لكن بعهد الله بمعنى عهدكم الله إذا عاهدتم عاهدتم من؟ عاهدتم الله إذن جاء التصريح, جاء التصريح به إذا عاهدتم هذا توكيد على وجوب الوفاء ولا تنقضوا الأيمان أيمان البيعة أو مطلق الأيمان قلنا الصواب أنه مطلق ليس خاصا به بعد توكيدها أي توثيقها بذكر الله تعالى ونحو ذلك ونسبة الآية للباب أنها تدل على وجوب الوفاء بالعهود أنها تدل على وجوب أن أوفوا هذا أمر والأمر اقتضي الوجوب إذا الوفاء بالعهد واجب سواء كان معه يمين أو لا سواء كان في التعامل مع الناس بعضهم أو بعض أو مع الولي ولي الأمر أو نحو ذلك. الأصل فيه الوجوب. تدل على وجوب الوفاء بالعهود ومنها ما يجري بين الناس من إعطاء الذم. فإنها يجب الوفاء بها لأن فرض من أفراد معنى الآية. فرض من أفراد معنى الآية. وبعض الشرح كأن كلامه يريد أن يخصص الآية ب بهذا المفهوم. هذا فيه نظر. فيه نظر. وقول مجاهد لا يساعدهم. وفي الآية تحريم نقض العهود والأيمان الداخلة في العهود والمواثيق وفيها إثبات العلم لله سبحانه وتعالى وأنه لا يخفى عليه شيء وفيها وعيد من نقض العهود والمواثيق هذا من صبت اليهود ليس من صبت المسلمين فيها وعيد من نقض العهود والمواثيق قال المصنف رحمه الله تعالى وعن بريدة قال رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا الحديث سيتشرحه هذا النص أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يستدل به على ما ترجم له ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وسيبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الأمير أن ينزل الناس على أو أن يجعل العهد مأخوذ بذمة الله وذمة نبيه وإنما أن يجعله على ذمته وذمة أصحابه لأنه إذا جعله على ذمة الله وذمة نبيه حينئذ لا يجوز النقضه لا يجوز النقض فإذا انتقظ أو نقضه عاد على الإسلام وعلى ذمة الله تعالى وهذا ينافي ينافي التعظيم سيات شرحه قول عن بريدة هو ابن الحصيم الأسلمي وروى هذا الحديث ابن سلمان عنه كما في صحيح مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش كان تدل على ماذا على الاستمرار دائما إذا دا مر بك النص كان فاعلم أن هذا تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي عالم باللغة وهذا من حكايته هو ليس من نص النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سيأتي قوله أوصاه بتقوى الله من معه إلى خيره فقال أجز بسم الله هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وأما الخبر فهذا خبر صحابي وهو من أئمة اللغة ليس من أهل اللغة في حسب يعني مما يحتج به وقد عبر هنا بكان فدل على أن هذا الفعل يدل على الاستمرار هذه ما يعبر عنها بعض أهل الأصول بأنها منزوعة الزمن منزوعة الزمن لأن كان في العصر تدل على ماضي انتهى وانقضى كان زيد قائما انتهى في الماضي اليوم لا لا يوصى بكونه قائما لكن إذا دل دليل خارجي بأن الموصوف الذي هو الاسم الموصوف بمضمون الخبر أنه مستمر حينئذ نقول بيب للسمرار كقوله تعالى وكان ربك قديرا كان في الماضي فقط لا والله تعالى متصف بصفاته وهي أزلية مستمرة إذا كان كذلك ماذا أفاد وهذا في القرآن كله من أول إلى آخره إذا جعل وصفه وختمت الآية وكان الله غفورا رحيم وكان الله عليما حكيما وكان ربك قديرا لماذا أتبكان للدلالة على أن هذه الصفة مستمرة أزلا وأبدا إذا كان هنا تفيد الاتصاف اتصاف الاسم بمضمون الخبر مطلقا لا يقيد بزمان البت ومن هنا جاء لفظه كان مفيدا للعموم كان إذا دخل الخلا قال كان إذا خرج من الخلا قال نقول كان مرة واحدة إذن يقوله مرة واحدة والمرض به أنه كلما دخل الخلا قال وكلما خرج قال إذن هذا الذكر مستمر كلما وجد الفعل وجد الذكر لو كانت كانت تدل على شيء واحد وانقضى وانتهى إذن السنة أن يقول هذه الأذكار مرة واحدة لكن ليس هذا مرادا ولم يقول به أحد من أهل العلم البت وإنما جعلوا هذه كان من زوعة الزمن إذن هذا الذي سيذكره بريده هنا كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم مع السرية ومع الجيش أن يعلمهم ما يحتاجون تعليمهم لأن الجهاد عبادة جهاد عبادة بل من أجل العبادات فيحتاج إلى شرطي العبادة الإخلاص والمتابعة إذا فيه إخلاص في سبيل الله وفيه متابعة وليس المراد بالجهاد فقط أنه ينوي أن يجاهد في سبيل الله ثم يفعل ما شاء قل الله هذا ليس بالجهاد هذا لعب فإنما الشرع بين أن الجهاد عبادة أمر به وأثنى على أصحابه وجعل من ما يتعلق به الموت سبيل الله من الثواب العظيم في الدنيا وفي الآخر فهو عبادة ولا إشكال فيه ولذلك إلغاؤها ردة عن الإسلام وإذا كان كذلك فكل عبادة لابد لها من باطن وظاهر باطن وظاهر يعني باطن مراد به الإخلاص والظاهر المراد به ماذا أن تقع هذه العبادة على الوجه الصحيح على الوجه الصحيح بمعنى أن ثم أحكاماً يجوز أن يفعل ولا يجوز أن يفعل كما أن الصلاة تقع موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم فعينئذ كذلك الجهاد فقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصل ليس خاصا بالصلاة وإنما صوموا كما رأيتموني أصوم حجوا كما رأيتموني أحج كذلك جاهدوا كما رأيتموني وجاهد لا فرق بينها وإنما جاء النقل بالصلاة وغيرها مثلها واضح هذا انتبه لي مثل هذا المسائل أما قوله من يقول بعض المعاصر لا يفتي بالجهاد إلا أهل الجهاد هذا قاله ابن تيمية بمعنى أن أهل الجهاد منهم علماء ومنهم ما يكون في الساحة ولا شك أن الحكم الشرعي متعلق بالعالم سواء جهد أو لا بس كذلك فإذا كان المجاهدون كلهم جهلا لا يحل لواحد منهم أن يقول حكم الله تعالى كذا إلا إذا وجد منهم عالم صحيح حق لأن حكم الله مربوط بماذا بالعلم فاسألوا هل الذكر إن كنتم لا تعلمون لكن بعض المسائل لابد لها من فقه واقع المعركة حينئذ يجتمع فيه أمرين الأمر الأول العلم الشرعي ثانيا أن يدرك ما يحتاجه أهل الجهاد فيجمع بين الأمرين وليس مرأة الشيخ السلام أنه كل واحد يركب رأسه ويفتي ويقول في دين الله تعالى ما ليس منه بحجة أنه أن العلماء هؤلاء ليسوا من أهل الجهاد كيف ليسوا من أهل الجهاد أكثر مسائل الجهاد مرتبطة بكتاب وسنة حلال وحرام يجوز ولا يجوز إذا كان كذلك فالعاصل هو, هو العلم على كل قال هنا كان, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أمر أميرا أي جعل شخصا أميرا على جيش أي جنود والامير في الصدر الأول يتولى التنفيذ والحكم والفتوى والإمامة. ها إذا يجمع بين هذه الأمور كلها ليس جهلا فاحتاجون بعض المسائل للرجوع الرجوع إلى الشرع. وحينئذ إذا لم يكن معهم عالم يفتيهم، ماذا يصنعون؟ يتخبطون خبط عشمة، كما هو الواقع. أي جعل شخصا أميرا على جيش أي جنود؟ والأمير في الصدر الأول يتولى التنفيذ والحكمة والفتوى والإمامة قال أمر أميرا على جيش أو سرية أو للتنويع هنا والسرية هي القطعة من الجيش قطعة من الجيش يعني بعض, بعض من الجيش تخرج هذه السرية منه من الجيش وتغير وترجع إليه تغير يعني تغزو وترجع إليه والغزاة أو الخيل من المئة إلى الأربعمائة ونحوها فإذا كثر فهو الجيش غزات يقال غزات ويقال خيل ويقال ماذا جيش من المئة إلى الأربعمائة هذا خيل وغزات سمونا بذلك فإذا قيل جيش معنه تجاوز الأربعمائة تجاوز الأربعمائة سمي سرية لأنها تسري في الليل غالباً ويخفى ذهبها سرية سر الليل يعني ذهب الليل إذا سرية لأنها تسري في الليل يخف أمرها يخفى أمرها كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية قال أوصاه إذا أمر أوصاه أوصاه هذا الجملة جواب إذا جواب إذا إذا أمر أميرا على جيش أو سريّة أوصاه جواب إذا أوصاه بتقوى الله أوصاه الوصية هي العهد بالشيء لغيره على وجه الاهتمام به أوصاه هي العهد بالشيء الوصية نوع من العهد نوع من من العهد كأنه عاهده على أن يتقي الله تعالى وأن يتقي الله تعالى في نفسه وفي من معه من المسلمين العهد بالشيء لغيره على وجه الاهتمام به أوصاه بتقوى الله جار المظلم متعلق بقول WOSTاه يعني أوصل الأمير على الجيش أو السرية بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين وفي بعض النسخ وبمن معه وبمن مع معه من المسلمين والمعنى واحد أي أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله في خاصته أوصاه بتقوى الله تعالى أي بالتحرز بطاعته من عقوبته لأن التقوى مأخوذة من وق إذن لابد من من وقاية تمنعك من من عذاب الله. وهل يمنع العبد شيء من عذاب الله تعالى غير الطاعة؟ الجواب له ليس ليست ثم إلّا الطاعة. الطاع المراد بها امتثال المأمور وإرتباط المحظور. إذن هو الذي يجعل وقاية بينك وبين عذاب الله تعالى أي اختراق لأي شيء من هذين النوعين الامتثال والترك حينئذ نكون معرضا للعذاب. ومن هنا سميت ماذا؟ سميت تقوى، أوصاه في خاصته بتقوى الله أي بالتحرز بطاعته من عقوبته، وهي أي التقوى كلمة جامعة، يدخل فيها فعل جميع الطاعات وجميع اجتناب المحرمات، دثال المأمور واجتناب المح، كل مأمور وكل محظور يعني يجتنب وهذا هذا يفعل، فانتهاك المأمور بتركه وانتهاك المحظور بفعله. على نقول التقوى فعل المأمور إذا انتهاكه تركه وارتناب المحظور انتهاكه فعله بالعكس وهي كلمة جامعة ندخل فيها فعل جميع الطاعات وارتناب المحرمات هذه وصية في خاصته هو قال أوصاه بتقوى الله في نفسه ثم قال وأوصاه أيضا بمن معه من المسلمين ومن معه من المسلمين لأنه أمير إذا كان أمير فهو مؤتمن, مؤتمن على نفسه من جهة النص الشرعي ثم لما جعل أميرا على جيش نوسيه إذا تعلق به حكم شرعي به بالآخرين إذا لابد ماذا لابد أن يتقي الله تعالى فيه ولذلك قال أوصاه أيضا بمن معه من المسلمين أن يفعل معهم خيرا ولذلك قال ومن معه من المسلمين من المسلمين خيرا خيرا, خيرا بمعنى أنه يتق لها تعالى فيهم فيفعل معهم ما هو خير من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم وتعريفهم ما يحتاجون إليه في غزوهم وما يحرم عليهم وما, وما, يكره, وما يكره إذن ومن معه من المسلمين خير من أي وبمن معه بأم أن تذكر إمان أن تقدر خيرا يعني في الدنيا وفي الآخرة خيرا في الدنيا وفي الآخرة ليعم كل ما يتعلق بالمسلمين والمجاهدين لأن هذه الخيرية تختلف من زمان إلى زمان ثم أحكام شرعية لابد منها ثم مصالح أخرى هذه تختلف من زمن إلى زمن إذا أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا فقال أغز بسم الله في سبيل الله قاتل من كفر بالله أغزو ولا تغل ولا تغدر ولا تمثل ولا تقتل وليدا هذا كل أحكام شرعية لابد من معرفتها والوقوف عليها فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أغزو بسم الله أي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له فتكون الباء في قول بسم الله للإستعانة بالله أراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة أن يأمرهم بالغزو والغزو واجب هنا أغزو بسم الله أي مستعينين بالله مستعينين بالله هذا هو الظاهر وإن كان يحتمل ماذا أنه أنه يغزو ويقول بسم الله كما إذا توضع قال بسم الله وإذا أكل أو شرب قال بسم الله يعني يذكر اسم الله تعالى لأنه إذا صح الحديث كل أمر ذيبال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن ببسم الله فهو أبتر أقطع أجذب حينئذ إذا كان كذلك فالغزو يعتبر من ذيبال إذا يقول بسم الله لكن هذا ليس بالظاهر الظاهر أنه أراد ماذا أغزو بسم الله أي مستعينين بالله تعالى أي يشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله في سبيل الله أي طاعته كما في الرواية الأخرى وفي الحديث من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر فهو في سبيل الله فأشار في هذه الجملة في سبيل الله إلى الباطن الذي هو الإخلاص أشار إلى الباطن قوله أغز بسم الله السعانة وهذا تعلق القلب به بالله تعالى لأن الجهاد نوع من العبادة كل عبادة لا يتمكن منها المرء إلا إذا السعان بالله تعالى ومر معنا أن قوله إياه نعبد دخل في الجهاد ودخلت فيها الصلاة وإياه كان فالجهاد يحتاج إلى إلى السعانة سعانا بمن بخالق الأرض والسماء ليس بغيرهم لأن السعانة بالله تعالى في سبيل الله طاعته وأشار به إلى إلى الإخلاص ولا بد في هذا العباد الجليل العظيمة من الإخلاص والإخلاص إنما يكون ماذا يكون في توجه الغاية والهدف من من الجهاد لما لتكون كلمة الله العليا أي غرض آخر فهو في غير سبين النع لا للوطنية ولا للحزبية ولا للعصبية ولا للتراب ولا آخره وإنما لي تكون كلمة الله هي هي العليا ما عدا ذلك فلا لا يسمى جهادا فإذا قتل ليس بشهيده ليس به بشهيده وما يقال الآن شيء الشيء يذكر الذين يسقطون في الثورات الآن يقولوا شهداء من أين جاءوا شهداء الرايات التي ترفع ليست رايات إسلامية ليست تحكم شريعة البتة إنما هي ديمقراطية عدالة حرية تعديل الدستور حذف المادة الثانية إلى آخره كلها ليست شرعية ليست شرعية ولنا بالظاهر فمن قتل في هذه لا نقول في النار حاشا وكلا لكن نقول ليس بشهيد ليس بشهيد لأن شهيد له وضع في, في الشريعة أما أنه كل من, من سقط في هذه قال بأنه شهيد الجواب لا، ليس بشهيد للبتة ولا نحكم عليه بأنه ليس في الله وأعلمون النيات تختلف والمقاصد إلى آخره. إذا في سبيل الله أي الإخلاص كيفيته ألا يكون له هدف إلا ماذا إعلاء كلمة الله تعالى من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله أما من قاتل رياء أو سمعة أو لأجل التراب نحو ذلك فليس في سبيل الله البته قد يغرر ببعضهم حكمه عند الله تعالى ولا نحكم على على أحد ثم قال عليه الصلاة والسلام قاتل من كفر بالله قاتلوا هذا أمر أمر اقتضي الوجوب وهذه أو هذا النص يدل عليه الكتاب والسنة والنصوص فيه متوافرة قطعية الثبوت قطعية الدلالة يعني إنكاره كمن ينكر الصلاة إنكاره كمن ينكر الصلاة الذي ينكر الصلاة ما حكمه ليس بمسلم الذي ينكر الجهاد الشرع الصحيح هذا ليس بمسلم ليس بمسلم البتا شام أبا قاتل من كفر بالله قاتل من كفر لم يقل قاتل الكفار لماذا لبيان العلة مرة معنا مران القاعدة هذه انتبه لها كتاب والسنة يعدل عن المشتق ويأتي بالموصول للدلالة على أن الحكم معلل كأنه قال قاتل من كفر لأجل كفرهم لا لأمر آخر هذا في تأكيد لقوله في سبيل الله أنه لا يكون إلا ماذا؟ إلا من أجل الإسلام ونبذ الكفر. القتال فقط تعلى راية الإسلام، وإذا علت راية الإسلام دحضت راية الكفر. ولذلك قال قاتلوا هذا أمر يقتضي الوجوب. قاتلوا من كفر، من كفر هذا مفعول به، ومن كفر يعني لاجل كفره عدل عن كفار، يعني لم يقل الكفار مع أنه أخسر. يعني أقل كلمات قاتل الكفر هذا أقصر من قول قاتل من كفر بالله عند ذوق العدل إلى الموصول الدلالة على علية الحكم فالحكم معلل هنا وقوله من كفر هذا العموم هي صيغة عموم أو لا من موصول هذا العموم شامل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم قاتل من كفر شامل هذا عام هذا العموم شمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم لكن جاءت النصوص دال على أن غير المحارب كما سيأتي كالصبيان النساء نحوه أنه مستثنى وقد خصص منهم من له عهد أهل الذمة أهل العهد هؤلاء مخصصون بالنص وكذا الرهبان والنسوان ومن لم يبلغ الحلم لأنه لا يكون منهم قتال غالبا لا يكون منهم قتال بمعنى أن المحارب هو الذي يقاتل كفار على درجتين محارب يعني الذي يكون بينه وبين المسلمين حرب أو غير محارب هذا يشمل أهل العهد وأهل الذمة ويشمل الصغار نحن كل من لم يكن مقاتلا للمسلمين حينئذ جاءت الأدلة لتخصيص هذا النوع فيكون خارجا من قوله قاتل إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من يقاتل يقاتل من؟ المحاربين كأنه قال قاتل من كفر بالله وكان محاربا أما غير المحارب هذا لا يقتلوا إلا إذا حصل منهم قتال أو حصل منهم تدبير حينئذ قتلوا حينئذ يقتل الصبي لا يقتل لكن لو كان يدل على المسلمين يقتل كذلك المرأة لا تقتل لكن لو كان لها نشاط في معالجة المحاربين أو نحو ذلك تقتل إذا من شارك المحارب أخذ حكمه أخذ, أخذ حكم. ولو برأي ولو برأي حينئذ نقول هذا النص مخصوص بغير المحاربين لكن غير المحارب ليس المراد أنه لا يقاتل لا يقتل مبتقا لا إن كانت له علاقة تعين المحاربين في حربهم ضد الإسلام حينئذ نقول هؤلاء حكمهم حكم المحاربين حكمهم حكم المحاربين ولو برأي ولو بتصويت ولو نحو ذلك لأنه لا يكون منهم قتال غالب فإن حصل منهم قتال أو تدبير قتلوا وكذلك الذرار والأولاد فقوله قاتل للوجوب قال تعالى قاتل الذين يلونكم من الكفار ومن موصول للعموم وكفر صلته فيفيد العل يعني علية الحكم أي لكفره لا لأمر آخر قوله أغزو كرر أغزو بسم الله في سبيل الله قاتل من كفر بالله أغزو يقوم من باب تكرار في فائدة, في فائدة وهي الاهتمام بالشيء الاهتمام بالشيء حيث ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد الأمر بالغزو كرر الأمر بالغزو اهتماما بأمره ثم بين ما لا يجوز فعله قال ولا تغلوا ولا تغلوا نهي وهو ها للتحريم لا تغلوا كذلك فنهى عن الغلول والمراد بالغلول الأخذ من الغنيمة من غير قسمة لها يعني قبل قسمها قبل قسمها غنيمة ما يكون عثراً ل الكفار للمحاربين يقتلون أو يفرون فيبقى متاعهم يكون ماذا غنيمة للمسلمين إذا أخذ منها قبل القسم على وجه الشرعي حينئذ يقول هذا يسمى ماذا يسمى غلولا النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهى عنهم هذه الصفة تتعلق بمن تتعلق بالمسلمين أنفسهم لا تغلوا أنتم أيها المجاهدون إذا لا تغلوا لا نهية تغلل نهي وهو للتحريم فنهى عن الغلول وهو الأخذ من الغنيمة من غير قسمة الله قال قال الله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ومن يغلل يأتي بما غل يوم ولا خلاف بين أهل العلم في تحريمه وأنه كبيرة من من الكبائر كبيرة من من الكبائر فهو يعذب بما غل يوم القيامة ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة إذن يعذب به كون يأتي بما غل يوم القيامة ولو شملة حينئذن يقول يعذب به يوم القيامة وأما في الدنيا فيعذر قال بعضهم اختلف في تعزينه قال بعضهم بإحراق رحله كله إلا المصحف لحرمته والسلاح لفائدته وما فيه روح لأنه لا يجوز تعذيبه بالناس ستتنى هذه الثلاثة هذا مشهور الإمام مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولا تغدروا ولا تغدروا بكسر الدال تغدروا أي لا تنقضوا العهد يعني لا تخونوا الغدر الخيانة لا تغدروا يعني لا تخونوا غدر الخيانة لا تنقضوا العهد نقض العهد هو ماذا هو خيانة وهذا هو الشاهد لترجمة من الحديث هنا لا تغدروا هو المناسب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه لأنه أعطى عهدا فإذا نقضه حينئذ غدر به غدر به ولا تغدروا أي لا تنقضوا العهدة وهذا هو الشاهد لترجمة من الحديث وهذا إذا عاهدنا فإنه يحرم الغدر والخيانة يعني إذا حصلت ماذا؟ معاهد ولذلك قال في الآية وأوفوا بعهد الله ها متى؟ إذا عاهدتم إذا؟ إذا عاهدتم وإذا لم يكن عهد فالحرب خدعة كذلك يعني الغدر لا إشكال فيه إذا لم يكن عهد حينئذ الحرب خدعة ولذلك جاء النص بقول وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم إذا لا تغدروا ليس على إطلاقه وإنما لا تغدروا إذا؟ عاهدتم. وأما إذا لم يكن حينئذ نقول الحرب تعتبر خدعة كمجهة النص بذلك وهذا إذا عاهدنا فإنه يحرم الغدر والخيانة أما الغدر بلا عهد فجائز غدر بلا عهد فجائز لأن الحرب خدعا والمسلمون مع المشركين لهم ثلاث حالات باعتبار العهد وغيره حال الأولى أن لا يكون بين المسلمين والمشركين عهد أن يكون بين المسلمين والمشركين عهدهم ليس بينهم عهد حينئذ يجب قتالهم بعد دعوتهم إلى الإسلام وإبائهم عنه وعن بذل الجزية لكن فاتقوا الله ما استطعتم لأنه واجب وكل واجب مقيد بالاستطاع كذلك صل قائما فإن لم تستطع فإن لم تستطع فعلى جنب. فاتقوا الله ما استطعت لا يكلف الله نفسا وسع. إذن إذا لم يكن عهد بين المسلمين والمشركين فالعاصل وجوب القتال فالعاصل وجوب القتال لكن بعد دعوتهم إلى الإسلام يبين لهم الإسلام أولا فإن أبوا فالجزية وإلا فالقتال ليس ثم ما يقر البتة ليس ما يقر البتن الثاني أن يكون بين المسلمين وبينهم عهد محفوظ يستقيمون عليهم عهود فيجب الوفاء لهم للآية السابقة ولقوله تعالى فما استقاموا لكم استقاموا على ماذا؟ على العهد بمعنى أن الذي يعاهد من المسلمين قد تأتي القراءة تدل على ماذا؟ على أنه يحافظ على العهد هذا يسمى استقامة بخلاف ما إذا جاءت البوادر على أنه سيخون حينئذ الحال الثالثة إذا فما استقاموا لكم بمعنى إذا حصل عهد وظهرت بوادر للسقامة يعني الوفاء والتمسك بهذا العهد فاستقيموا لهم جاء الأمر هنا فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين وقوله فاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إلى إلى مدتهم ولذلك قال بعض العلم من هذه الآية إلى مدتهم أنه لا يجوز العهود المطلق هذه إنما تكون ماذا؟ تكون مقيدة يكون عهد بين المسلمين إلى سنة سنتين عشر إن لكن يكون مقيد أما مدى الحياة هذا ليس بعهد لا يسمى عهدا للبتة مدى الحياة حالة ثالثة أن يكون بين المسلمين والمشركين عهد يخاف خيانتهم فيه بمعنى أنه تظهر بوادر الخيانة عدم الاستقامة حينئذ يجب نبذ عهدهم يعني طرحه ويخبرون ألا عهد بين المسلمين والمشركين يعني يجب إخبارهم ونبذه قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة هؤلاء من الذين عاهدوا وخاف منهم النبي صلى الله عليه وسلم خيانة بأن ينقضوا العهد وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم يعني عهدهم على سواه إن الله لا يحب القائنين لا يحب القائن إذا أحوال المسلمين باعتبار مع المشركين باعتبار العهد وعدم لا يخرج عن هذه الأحوال الثلاثة ألا يكون عهد بينهم حينئذ وجب القتال بعد الدعوة وبعد عدم إعطاء الجزية ثاني أن يكون بينهما عهد السقام عليه ظهرت بوادر الاستقامة لكن هذا العهد لا يكون مدى الحياة إنما يكون وقتا ما حينئذ وجب الوفاء به بالعهد ثالثا أن يكون بينهما عهد وتظهر بوادر الخيانة حينئذ يجب على المسلمين نبذ هذا العهد وطرحه لكن بعد إخباره لأن لا ينسى ما ليس منه فينبذ إليهم ثم بعد ذلك يقاتلون قوله ولا تمثلوا هذا النهي الثالث لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا التمثيل والتشويه بالقتل كجدع أنفه وأذنه ونحو ذلك من العبث يعني قطع شيئا من من أعضائه نساؤه خرج عينه نحو ذلك هذا سما ماذا سما تمثيلا تشويها لخلق الله تعالى هذا محرم في الإسلام محرم في الإسلام، إلا ما سئت استثناؤه لا تمثل التمثيل هذا نهي والنهي يقتضي التحريم إذا التمثيل الذي هو التشويه بالقتل كجدع أنفه وأذنه ونحو ذلك من العبث به نقول هذا محرم في شريعة الله هذا من محاسن الإسلام وكلهم محاسن ويقطع بعض أعضائه يمثل به وذلك إنما يكون التمثيل بالمحاربين عند أسرهم ونهى عنه الشارع لعدم حاجة إليه ولكونه انتقاما في غير محله انتقاما في غير محله وأما إذا مثلوا بالمسلمين حينئذ جاء قول تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم إذا مثلوا بالمسلمين جاز للمسلمين أن يمثلوا ببعض عصر الكافرين والمسألة فيها خلاف بين بين أهل العلم والصواب نقول إذا مثلوا بالمسلمين فيجوز فيمثل بهم لقول تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم حينئذ نكون مخصصا للحديث يعني قول لا تمثلوا مطلقا سيمثلوا أو لا ولذلك ذهب بعض أنه لا يمثل بهم لعموم هذا النص لا تمثلوا مطلقا سيمثلوا بكم أو لا لكن نقول هذا مخصص ب بالآية والأول أصح أنه يمثل بهم إذا مثلوا به المسلمين وما قيل بأنه إذا مثل بواحد منهم أنه قد لا يكون راضيا يعني إذا مثل المحاربون الكفار ببعض المسلمين هذا الذي أخذناه وأسرناه ومثلنا به قد لا يكون راضيا قل لا الواحد من فعل الواحد من الأمة ينسب إلى الأمة ينسب إلىه إلى الأمة كلها حينئذ نقول ما فعله بعضهم ينسب إلى الجميع لأنه كافر ولأنه خرج محاربا إذا كل ما يفعل فينسب إليه كل ما يفعل فنسب إليه جوابه أن الأمة الواحدة فعل الواحد منها كفعل الجميع ولذلك قال تعالى وإذا وإذا قتلتم نفسا فدارتم فيها هذا خاطبهم بفعل آبائهم وكذلك قوله وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور وعذا خاطب به من؟ اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والفعل فعل آبائهم ليس له دل ذلك على أن فعل الأمة والواحد من الأمة فعل للجميع فعل للجميع حين يقول بأنه ليس براضي يقول هذا تعليل عليل والنص مخصوص بما ذكرنا من, من الآية ثم قال صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا وليد الوليد المولود والصبيل والعبد وأكذ النساء والرهبان يعني كل من لم يكن محاربا لا تقتل وليدا العصر فيه المولود يعني الصبي وما كان في حكمه الحقاء العلم بهذا النوع ماذا من لم يكن محاربا يعني لم يكن لم يكن مقاتلاً حينئذ النساء والرهبان نحو ذلك لا يقتلون فإن قاتلوا قتلوا كما تقدم أو حرضوا على القتال أو لهم رأي في الحرب إذا كان لهم رأي في الحرب كالتصويت الذي يسمى الآن يكونوا محاربين يكونوا محاربين إذا صوتوا بقامة الحرب حين يقول الحكم واحد فكلهم يعتبرون ماذا محاربين لأنه رأى وأبدى رأيه حينئذ هو كالفاعل هو هو كالفاعل ولذلك عندنا بالشر لو أشار إلى زيد من الناس فقتل يقتلوا معهم أو لا يقتلوا معهم إذن هذا مثله الحكم واحد لا فرقه البت ثم قال صلى الله عليه وسلم وإذا لقيت عدوك من المشركين وإذا لقيت عدوك هذا فيه تهييج هذا يعني ما قال الكفار في ولم يقل ماذا اليهود والنصارى أو المشركين قال عدوك يعني هذا الذي ستلقاه اعتقد ماذا أنه عدو وإذا كان عدوا حينئذ نكون مهيجا لي للنفس وإذا لقيت عدوك هذا في تهيج لقتالهم من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال قال فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال شك الراوي يعني هل قال خصال أو قال خلال ووزنهما ومعناهما واحد ويفسر أحدهما بالآخر بمعنى واحد الخصال هي الخلال والخلال هي, هي الخصال وهذا ي يجعلنا نرزم بأن الراوي هو الذي شك ليست أوهنا لي للتنويع إنما لي للشك قال وقول لقيت من المشركين إذا لقيت عدوك من المشركين لقيت أي أو وجدت والعدو ضد الولي من المشركين هذا لفظ عام من المشركين ودخل كل كافر ومنه اليهود والنصارى اليهود والنصارى الصواب أنهم مشركون أنهم مشركون وإن خصوا بماذا بالوصف الخاص في القرآن في أكثر المواضع اليهود والنصارى ولو كانوا أصحاب كتاب ولو كانوا أصحاب كتاب لأنهم أشركوا وهم في الشرك الأكبر النصارى يعبدون عيسى عليه السلام الشرك متحقق فيه على كل قول من المشركين دخل كل كافر ومنه اليهود والنصارى ثم قال فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن, فأيتهنّ فأيتهنّ فأيتهنّ ما أجابوك من هذه الخِلَال أو الخصال فقبل منهم وكف عنهم فأيتهنّ قال القرطبي قيّدناه عما يوثق بعلمه وتقييد بنصب أيتهنّ بالنصب على أن يعمل فيها أجابوك من باب الاشتغال من باب الإشتغال لا على إسقاط حرف الجر الذي هو القول الآخر نزع الخافل إذا النصب له وجهان إما الاشتقال وإما إسقاط حرف الجر يعني منصوب بنزع الخافض منصوب بنزع الخافل هذا على وجه بأن أية هنا بالنصب فأيةهن قيده عما يوثق بعلمه وتقييد بنصب أيةهن على أن يعمل فيها أجابوكا الفعل بعدها وأجابوكا هنا نصب الكاف وإذا نصب الكاف حينئذ إذا نصب ما قبله ماذا يكون باب الاشتغال زيدا ضربته مثل أجابوك ضربته زيدا ضربته يعني ضربته زيدا ضربته زيدا ضربته يكون بابي اللي بصاح. لا على إسقاط حرف العرف وما زائد فأيتهن ما أجابوك ما زائد لأن أي وأي تزاد بعدها ماذا أي هنا الشرطية مؤنث أيما تدعو أيما تدعو ما هذه الزائدة أفادت التوكيد التكرار هذه مثلها أيتهن ما أجابوك كأنه قال ما أجابوك ما أجابوك قال الله الجملة مرتين إذن ما زائدة ويكون تقدير الكلام إلى, أيت إلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم كما تقول أجابتك إلى كذا وفي كذا فيعد إلى الثاني بحرف جر فيكون ناصب أيتهن فيكون في نصب أيتهن, أيتهن وجهان الأول منصوب على الاشتغال والثاني على نزع الخافض وإذا صح الوجه بأنه الرواية كذلك حين تكون بالنصب لا بالرافع لكن في بعض النسخ بالرافع وإذا كانت مرفوعة حين تكون ماذا تكون مبتدى يعني يجوز الرفع على, على الابتداء فأيت اسم شرط وما زائد لتأكيد العموم كقول أيما ما ما تدعو والكاف مفعول به أجابوك والعائد محذوف والتقدير فأيتهن ما أجابوك إليه فاقبل منهم وكف عنهم فلا تقاتلهم قول فاقبل منهم يعني إذا أجابوك إلى واحد من هذه الخصار الثلاث وكف عنهم يعني كف عنهم فلا تقاتلهم كف عنهم فلا تقاتلهم قال ثم ادعوهم إلى الإسلام ثم ادعوهم إلى الإسلام أين الثلاث القصائد أين هي ها ما ذكرها ثم ما... ليست بدل ها ثم فيها خلل ثم هذه يجب إسقاطها يجب إسقاطها هي محفوظة كذلك في النص لكن يجب إسقاطها لأن الخلال تبدأ دعوهم إلى الإسلام، دعهم إلى دعوهم إلى الإسلام، ثم دعهم إلى الإسلام. كذا وقعت الرواية في جميع نسخ مسلم بزيادة ثم، جميع نسخ مسلم بزيادة ثم، وذكر غير واحد أن الصواب إسقاطها كما في سنن أبي داود وكتاب الأموال لأبي عبيد. لماذا؟ لأن ذلك هو تفسير الثلاث الخصال لا غيرها هو سيشرع في ماذا؟ في الثلاث الخصال إذن أدعهم إلى الإسلام هذه أول خصرة خصرة الأولى وثم لا وجه لها هنا لا وجه لها هنا البتة والابتداء ثم يوهم ابتداء بغير الثلاث المذكورة من الحديث واضح هذا إذن في جميع نسخ مسلم ثابتا لو كان لها وجه تخرج محتمل أنها تبقى على الأصل لأن تخطئة الراوي هذا لا يصار إليه إلا عند عدم إمكان الجوابي يعني إذا عجز الإنسان عن الجواب يقول أخطأ الراوي وللأصل أنه لا يخطأ لأنه فتح الباب تبقى إشكال كلما أشكرت كلمة قال هذا هذا شك من الراوي هذه كلمة زائدة لكن هنا ماذا لا يتعلق القول اللي قلنا بإنها زائدة لا وجه لها هل فات حكم؟ هل فاتنا حكم ما فاتنا الشيء كذلك لأن حرف عطمة بعدها متابع لما قبلها إذن القول بكونها الزائدة ويجب إسقاطها لا يتأثر لكن بعض الألفاظ قد يتأثر فيها الحكم حينئذ لا نقول بأنه إلا إذا ثبت من جهة الإسناد بأن اللفظة الشاذة فلا إشكال أما التوجيه بأنه قال هذه الزائدة مباشرة هكذا هجوم على الرواهر فالأصل عدمه وقال المازري ليست ثم زائدة <تصفيق> هذا الجواب قال المازري ليست ثم زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام هل تأتي ثم لاستفتاح الكلام هذا فيه, فيه ضعف فحملوا ثم هنا مع إبقائها على وجه ضعيف بعيد هذا هي فيه بعده قال ليست ثم زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام يعني بعض اجعل بمنزلة نعم نعم يجوز يفتتح كلام بها نعم ويكمل كلامه ويأتي بها الخطيب أحيانا نعم لا أشكال فيه لكن ثم بمنزلة نعم ولو استعمل في لسان عرب لكن ليس شهيرا ليس ليس شهيرا والأصل فيها ماذا؟ حرف عطف حرف عطف ثم ادعوهم إلى الإسلام ثم ادعوهم إلى الإسلام أطلق الإسلام فدخل فيه الإيمان لأن الإسلام إذا أفرد دخل فيه الإيمان والإيمان إذا أفرد دخل فيه الإسلام وإذا اجتمع افترقا إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا هذا مهم جدا لماذا؟ لأنه جاء في حديث جبريل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين الإسلام والإيمان فجعل مسمى تبه جعل مسمى الإسلام الأعمال الظاهرة وجعل مسمى الإيمان الأعمال الباطنة هل هذا الفصل بين الظاهر والباطن بكل واحد منهما استقلالا بمعنى أن الإسلام الظاهر فقط ولا يحتاج إلى الباطن والإيمان الباطن فقط ولا يحتاج إلى الظاهر الجواب لا. جواب لا بل نقول الإسلام هو اسم إذا اجتمع مع الإيمان اسم مسماه العمل الظاهر وما يصححه من الباطن لا يصح الاستقلال لأننا نقول ماذا دائما نقول العبادات لا تصح إلا بشرطين الإخلاص الإخلاص عمل باطن إذا قلت بأن الإسلام الظاهر الأعمال الظاهر الصلاة الظاهرة إذن قد يأتي بالصلاة دون وجود الإخلاص قل لا لا يتعت إذا لا تصح الصلاة إلا بماذا بالباطن إذن الإسلام وما يصححه من الباطن فيكون مسماه الأعمال الظاهرة والباطن الذي هو الإيمان لابد من شيء من الظاهر صححه ولابد من التلازم بينهما إذا إلى الإسلام أي المتضمن للإيمان لأنه إذا أفرد الإسلام شمل الإيمان وإذا اجتمعا افترقا وفي دلالة لما ذهب إليه مالك من الجمع بين الأحاديث في الدعوة فإنه قال لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوهم وكذلك النص هذا يدل على ذلك أنه لا يقاتلهم حتى يدعوهم إلى الإسلام لأنهم إذا, إذا قوتلوا على أنهم كفار هم كفار سأدعو إلى الإسلام أم لا الحكم أنهم كفار ولذلك هذا الدليل نستدل به على ماذا على مسألة العذر بالجهل لأنه قال قاتل ماذا قال في النص قاتل من كفر بالله سمه ماذا كفاراً ثم ثم دعوهم إلى الإسلام إذن قبل أن يدعوهم إلى الإسلام هم كفار إذن يسمون كفار مع الجهل إذن الجهل لا ينافي ماذا لا ينافي الكفر ولذلك نص نتيمي وغير على أن أكثر الكفار الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن بتسمية كفارا ومشركين وأباحا دماءهم وأموالهم وسبى نساءهم أنهم جهال أكثرهم بل قال بأن بأن كفر العناد مع أنه نوع من الكفر هذا قليل في الأمة قليل أنه يعلم أن هذا كفر ثم يعتقدهم وإنما يعتقد أنه على على حق إذا هو جاهل إذا كان كذلك حينئذ القول قاتل قاتل من كفر بالله إذا سماهم كفارا هذا جاء النص فيه كما هو في قوله تعالى في التوبة وهنا حد من المشركين السجارق هذه لا يتمسك بها أصل في الباب قال وإن أحد من المشركين استجارك فيجروا حتى يسمع كلام الله حتى يسمع إذا ما قبل حتى سمع أو لا لم يسمع سماه ماذا؟ مشركا هذا كذلك ثم ادعوهم إلى, إلى الإسلام ما دعاهم بعد ثم أوصاهم قال قاتل من كفر إذن هم كفار ولو لم يبلغهم الإسلام ولو لم يبلغهم الإسلام هذه مسألة مهمة ينبغي عناية بها لأن الآن صار الحديث هل اليهود النصارى كفار أم لا بلغهم الإسلام أو ما بلغهم إذا ماتوا على كفرهم على اليهود يدخلون النار أو لا يدخلون هذا نخشى على المتكلم أن يكفر إلا بنجزم حين يقول هذا لا ينبغي أن يقال هل كفار أو ليس بكفار بلغتهم الدعوة أم لا, لا. كفار بإجماع السلف بل بدلالة قطعية من الكتاب والسنة على أنهم كفار. ثم هل بلغتهم الدعوة أم لم تبلغهم؟ هذه المسألة تتعلق بوجود أهل الفترة. هل هي موجودة أو ليست موجودة؟ مرة معنى حديث. أما الحكم في الدنيا هذا لا لا يرفع الحكم عنه بالكفر إلا من هو كافر بل هو أكفر أكفر منهم. كيف النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في غير موضع يعلم فيه كفر اليهود والنصارى ثم يأتي اللفظ عام. اليهود والنصارى ويكفرهم ثم نقول هؤلاء كفاروا وليسوا بكفانهم إذن قال مالك رحمه الله تعالى لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا ولا تلتمس غرتهم يعني لماذا أنه يغر بهم غار إلا أن يكون قد بلغتهم الدعوة فيجوز أن تؤخذ غرتهم يعني يهجم عليهم دون علمهم لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية وإنما يقاتلون للدين فيبين لهم الدين أولا ثم بعد ذلك يقاتلون لو بلغهم حينئذ نقول يستحبوا التبليغ تبليغ الدين يعني البلاغ حينئذ كان كذلك نقول هذا مستحبون إن بلغتهم الدعوة قبل أن يقاتلوا يوجه إليهم الرداء بأسر تسلم وإلا قوتنا وإلا قوتنا يجب إذا لم, لم تبلغ الدعوة لا يجب بل السحاب إن بلغته الدعوة فإذا علموا بذلك أن المسلمين لا يقاتلون العصبية ولا من أجل التراب الوطني نما يقاتلون من أجل الإسلام ورفعة الدين فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون سببا إلى انقيادهم من الإسلام بخلاف ما إذا جهل مقصود المسلمين فقد يظنون أنهم إنما يقاتلون للملك أو للدنيا فيزيدون عتوًا وعنادًا وبغضًا فإن أجابوك يعني إلى الإسلام فاقبل منهم وإن أجابوك يعني الإسلام فاقبل منهم من الإسلام وكف عنهم القتع لا يجوز أن يقاتلوا إذا, إذا أسلموا ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين يعني بعد ذلك إذا أسلموا يعني إلى المدينة ذال المهاجرين آنذاك المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إلى المدينة إذاك إذ وكان هذا في أول الأمر وجوب الهجرة إليها على كل من دخل في الإسلام كل من دخل في الإسلام وجب عليه أن يهاجر إلى المدينة, إلى المدينة لم يكن ثم دولة إلا تلك لكن بعد ذلك بعد الفتوحات حينئذ يهاجم من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين إلى بلاد المسلمين أما تخصص النبي صلى الله عليه وسلم دار المهاجرين أراد بها المهاجرين أنذاك فليس المراد به الجنس كما قال بعضهم وأن المراد به المدينة بعينها وأما بعد ذلك فالعلة موجودة فالحكم معلل أنه ينتقل من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين فمتى ما وجد بلاد الإسلام انتقل إليه إذن ثم ادعوهم إلى التحول يعني الارتحال من دارهم إلى دار المهاجرين يعني إلى المدينة إذ ذاك وكان هذا في أول الأمر وجوب الهجرة إليها على كل من دخل في الإسلام وفيه دليل على وجوب الهجرة على كل من أسلم وهو في بلد الشرك إلى بلد الإسلام إذا استطاع إذا إذا لأنه واجب وكل واجب مقيد بالاستطاع قال وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك، يعني إن تحولوا من دار الشرك إلى دار الإسلام، وهي إذاك ذاك المدينة. إن تحولوا فلهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. لهم ما للمهاجرين، يعني في استحقاق الفيء والغنيمة، وما وعليهم على علىهن للوجوم. وعليهم ما على المهاجرين من الجهاد وغيره. من الجهاد وغيره. أي لهم ما لهم من الفيء والغنيمة نحو ذلك وعليهم ما عليهم من الجهاد وغيره هذا تمام العدل هذا تمام العدل فإن أبوا أن يتحولوا منها إذا فدعوهم إلى الإسلام إذا قبلوا كف عنهم ثم مرهم بماذا أن ينتقلوا إلى بلاد المسلمين فإن لم ينتقلوا لا إشكال فيه لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أرادوا أن يبقوا في ديارهم فإن أبوا امتنعوا أن يتحولوا منها من دارهم فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين على البادية يجري عليهم حكم المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء عراب المسلمين مسلمون كغيرهم كدار المهاجرين لكن من لم يهاجر إلى المدينة آنذاك ولم يجاهد معهم لأنه لا يجب عليه إذا كان كعراب المسلمين لا يجب عليه المسلمين يجاهد فإذا كان كذلك من أين يأخذ الغنيمة وهو ليس من أهل الجهاد من أين يأخذ الفيء ليس من أهل الجهاد ولذلك قال فإن أبوا أن يتحولوا منها من دارهم فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ما الذي يكون فسره بقوله يجري عليهم حكم المسلمين يعني كغيرهم لا يشكال فيه ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء لأنهم لم يتحولوا ولم يجاهدوا أي فإن امتنعوا بعد أن أسلموا من الهجرة من البداوة وغيرها إلى دار المسلمين ولم يجاهدوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين الساكنين في البادية من غير هجرة ولا غزو فتجري عليهم أحكام المسلمين ولا يعطون من الخمس ولا من الفيء شيئا وإنما لهم الصدقة يعني كغيرهم الزكاة لهم الصدق المأخوذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم كغيرهم وبه أخذ الشافعي أن الصدقات للمساكين ونحوهم أن الصدقات للمساكين ونحوهم مما لا حق لهم في الفيء والفيء للأجنات وسو مالك وأبو حنيفة بين المالين بين المالين وجوزوا صرف كل منهما إلى إلى النوعين لكن الذي ظاهر النص أنه لا والغنيمة ما أخذ من أموال الكفار بقتال أو ما ألحق به، والفيء ما يصرف لبيت المال كخمس خمس الغنيمة، يعني وال وال الجزية كذلك، والخراج وغيرها، والحاصم أن من أسلم ولم يهاجر ولم يجاهد لا يعطى من الخمس ولا من الفيء شيئا. من أسلم ولم يهاجر ولم يجاهد لا يعطى من الخمس ولا من الفيء شيئا. قال إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. أي فيكون لهم مال المجاهدين المهاجرين وغيره من الخمس والفي ونحو ذلك وإن كان في الفي خلافهم. والحاصل أنهم إذا أسلموا لهم ثلاث مرات الأولى التحول إلى دار المهاجرين. إذا أسلموا وتحولوا إلى دار المهاجرين وحينئذ لهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. فيسوون معهم الثانية البقاء في أماكنهم. مع الجهاد فلهم مال المجاهدين من الغنيمة وفي الفي خلاف الثالث أو الثالث البقاء في أماكنهم مع ترك الجهاد فليس لهم من الغنيمة والفي شيء قال صلى الله عليه وسلم فإنهم أبوا فسلهم الجizia فإنهم أبوا فإن شرطية وهم هذا ضمير رفع حينئذ هل يكون مبتدأ أو يكون فاعل في خلاف بين البصريين والكوفيين فإنهم أبوا فسلهم الجزية أي سؤال عطاء لا سؤال استفهام والجزية هي المال الذي يعقد للكتابي عليه ذم يعني أهل الذم أهل أهل الذم فعل من الجزاء كأنها جزت عن قتله يعني إما يقتل وإما مال يرزق عن قتله يرزق عن عن القتلة وتفاصيل ذلك في في كتب الفقه وفيه حجة لمالك والأوزاع وغيرهما في أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو غيره عربيا كان أو غيره كتابيا كان أو غيره فاختاره ابن تيميا وذهب ابو حنيفة إلى أنها تؤخذ من الجميع إلا من مشرك العرب ومجوسهم وقال الشافعي لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما وهو قول أحمد بظاهر مذهبه وتؤخذ من المجوس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب يعني لولا هذا النص لم أخذها من من المجوس الصواب أنها تؤخذ من من المجوس وأخذها من كل كافر عربي كان أو غيره وكتابيا كان أو غيره اختاره ابن تيمية رحمه تعالى ورتجه ابن قيام غيره لهذا الخبر وغيره تؤخذ على الرجال الأحرار البالغين دون غيرهم ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بدارهم يعني نأى بدار يعني فصل لكن هذا لا, لا يقر في الشرع ليس هناك دولة كفر قائمة هذا لا يقر في الشرع وإنما يجب أن يأتي ويكون ذليلا عند المسلمين فتأخذ منه الجزية ويجب تحويله إلى بلاد المسلمين أو حربهم إما تتحول وإما القتال جهاد في سبيل الله أما أن يبقى هذا مخالف للشرعين فإنهم أجابوك تكررت فإنهم السابق فإنهم قالت فإنهم أجابوك هذا توكيد للفاعل المحذوف مع فعل الشرط فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم أي فإنهم أجابوك إلى الجزية فاقبلها منهم وكف عن قتالهم كف عن عن قتاله إذن الكافر قد يقره لكن به بالجزية أما مع عدم الجزية فلا يقره البتة إلا مع عدم القدرة والاستطاع وحينئذ لا يكلف الله ونسأل الله وسعى <تصفيق> فإنهم أبوا فاستعم بالله وقاتله أبوا عن ماذا عن الجزية فاستعن بالله وقاتله إذن إن لم يعطوا الجزية وحينئذ نقول للعاصل القتال أي فإن أبوا عن الإسلام ما قابلوا وعن الجزية لم يعطوا الجزية فأستعن بالله وحده أو الذي بيده النصر والتأييد وقاتلهم كما قال الله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغر حتى يعطوا الجزية إذا لم يعطوا الجزية فيبقى القتال قاتل يستمر. إلى متى حتى يعطوا الجزية يعني إلى إعطاء الجزية فإن لم يعطوا الجزية قاتل إذا بقي على على أصل فالحكم هنا مغير وقال تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجتموه فاقتلوا المشركين الأمر بقتل المشركين والكفار واليهود والنصارى هذا متواتر الدلالة قطعية في الكتاب والسنة لكن كما قلنا المراد به الجهاد الشرعي يعني ينظر في الأحكام أحكام الشريع وليس الجهاد هكذا قال وإذا حاصرت أهل حصن حصن كل مكان محمي محرز لا يوصل إلى جوفه كالأراضي التي تكون محاطة ونحو ذلك أو لا يقدر عليه لارتفاعه وحاصرت أهله ضيقت عليهم وحط بهم إذن الحصن المراد به ما يتسترون به أي كان يختلف بس كذلك جدار عازم هذا داخل فيه أو, أو ما يكون عاليا أو نحو ذلك قال وحاصرت إذا الحصال المراد به تضيق عليهم إذا حاصرت أهل حصن حاصرت أهل وضيقت عليهم وحط بهم فأرادوك أي طلبوك ضمن الإرادة معنى الطلب والأصل الإرادة تتعدى بمن؟ أرادوك ماذا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك الذمة العهد الذمة العهد فإذا قال أهل الحصن المحاصرون نريد أن ننزل على عهد, على عهد الله ورسوله فإنه حينيذ لا يجوز لأمير الجيش والسريع أن ينزلهم على عهد الله ورسوله، وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: فإنكم إن تخفروا تخفروا بضم التاء وكسر الفاء من أخفر الرباعي أي غدرة، يعني لو حصل غدر بشر قد تصيب وتخطي، حينئذ إذا أنزلتهم على ذمتك وأخفرت لا ينسب إلى الإسلام، لا ينسب إلىه إلى الإسلام. هذا يدل على ماذا؟ على أن المسلم لا يفعل شيئا دون شرع الله ثم ينسب إلى الإسلام. ثم ينسب. هذا لا يجوز وجريمة كبرى وذنب عظيم أن يفعل شيئا من رأسه دون أن يرجع إلى كتاب وسنة. ثم يقال المسلمون يفعلون و لا يجوز. وهذا النص واضح مبين. فإنكم قال فإنكم إن تغفروا حينئذ الخفر المراد به هنا ماذا الغدر قال فإنكم إن تخفروا بضم التاء وكسر الفاء من أخفر الرباع أي غدر وأما خفر يخفر الثلاث فهو بمعنى أجار والمتعين الأول وفي الحاشية تخفروا تنقضوا فإنكم إن تخفروا يعني تنقضوا, تنقضوا العهد يعني تنقضوا العهد يقال أخفرت الرجل نقضت عهده وخفرته بعد أن أمنته وحميته وأجرته المراد النقض هنا مراد نقض العهد قال فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهونوا من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه لا تجعلوا في العهود ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم لأن لو حصل غدر ونقض لا ينسب للشرع وإنما ينسب إليكم أنتم والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد كبعض الأعراب وسواد الجيش فكأنه يقول إن وقع نقض من متعد معتد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله وعهد نبيه صلى الله عليه وسلم لعل ذلك قالوا للتنزيل لكن ظهر النص ماذا؟ ظاهر النص التحريم أنه يمنع إن كان الشرع على أنه ليه التنزيه وقوله فإنكم إن تخفروا ذممكم المصدرية ومحل المصدر المؤول النصب بدل اجتمال من اسم إن فإنكم كاف اسم إن والتقدير فإن إفخاركم ذممكم أهون اسم تفضيل ليس في المفضل ولا في المفضل عليه شيء من هذا المعنى لأنه لا الإخفار من جهة أنفسهم لو لم يجعلوا العهد بذمة الله وذمة نبي محرم وكذلك بذمة النبي وذمة الله تعالى محرم إذن كلهم محرم فليس بينهما تفاضن فاسم تفضيل ليس في المفضل ولا في المفضل عليه شيء من هذا المعنى لأن إخفار الذمم سواء كان لذمة الله وذمة رسول أو ذمة المجاهدين كله ليس بهيئ كله محرم ولا يجوز لكن هنا لا لا لا كونه هينا هذا تقييد هنا نسبي يعني ليس مطلقا ليس ليس مطلقا يعني هذا حرام وهذا حرام لكن الحرم أخف فيما إذا كانت في ذمامكم أنتم وليس على حقيقته قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله يعني على شرع الله على شرع الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري لا تعلم أتصيب فيهم حكم الله أم لا لأنه قد تخطئ في في الحكم هذا التوجيه الآخر لو أرادوا ليس الذمة والعهد وإنما أرادوا الحكم حكم الله تعالى قال لا تنزلهم على حكم الله تعالى يعني كما يقال أن ما حكم الإسلام ما رأي الإسلام قل لا. هذا خطأ لماذا لماذا لأن الرأي رأي الشخص المجتهد يصيب ويخطئ أما الإسلام فهذا الحق لا يتعدد حق واحد فإذا قيل رأي الإسلام أو قول الإسلام أو الإسلام جاء بكذا لابد أن يكون إما أن يكون مجمعا عليه فلا يرد فيه الخلاف ولا إشكاه وأما المسائل الاجتهادة التي يقع فيها أخذ وعطاء هذا لا يجوز أن ينسب إلى الإسلام هنا كذلك قالوا إن أرادوا أن تنزلهم على حكم الله تعالى هذا يحتمل ماذا؟ أنه قد يصيب وقد يخطي فينسب إلى الشرع قال لا تنزلهم على حكم الله ولكن ينزلهم على على حكمك أنت وهذا ظاهر الله أعلم فيه قولان لأهل العلم هل هو مطلقا؟ أم يعني التشريع مطلقا؟ أم أنه مقيد بعهد النبي صلى الله عليه وسلم الظهر الثاني؟ الظاهر الثاني لماذا؟ لأن الأصل هو حكم الله تعالى لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكم يحتمل أنه يتغير لأن الزمن زمن تشريع ويحتمل أنه يذهب سريع لمدة شهر فهو قد علم ماذا حكما سابقا إذا يحتمل أن الوحي قد نزل بتغييره فإذا كان كذلك فلا ينسب إلى الشرع وأما بعد ذلك فالشرع قد تم فينزلم على حكم الله تعالى فالنظر هنا مع بقية النصوص الأخرى إذا فلا تنزلهم على حكم الله هذا في عهده صلى الله عليه وسلم لأن الزمن زمن تشريع وكانت السرية تذهب بالشهر حيث ما يلحق بهم فيبين لهم إذا كان كذلك حين نقول هذا في عهده صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا قالوا للتنزيه والاحتياط إن كان ظاهره ماذا؟ تحريم وفيه أن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد لأنه صلى الله عليه وسلم نص على أن الله حكم حكما معينا، فمن وافقه فهو المصيب، ومن لم يوافقه فهو فهو المخطئ، فهو المخطئ. وكذلك قال فلا تنزلوا على حكم الله، ولكن أنزلوا على حكمك، فإنك لا تدري لا تعلم أتصيب فيهم حكم الله أم لا. دل على أنه ليس كل مجتهد مصيب، ليس كل مجتهد مصيبة. مناسبة الحديث للباب. فيه النهي عن إعطاء ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم الكفار خشية عدم الوفاء بذلك فتكون الجريمة عظيمة ويكون ذلك هضما لعهد الله ونقصا في التوحيد فيه مسائل الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين هذا الذي عناه أي أن ذمة المسلمين أهون وخطرها أقل فذمة الله وذمة نبيه للمحاصنين محرمة وذمة المحاصين يعني الصحابة كان في حكمهم ذمة جائزة الثانية لإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا قوله أهون, قوله أهون أي أنه لما أرشدهم إلى إنزالهم على ذمته وذمة أصحابه دون ذمة الله وذمة نبيه خوفا من خفر ذلك مع أن الأول لا يجوز لا يجوز خفره لكنه أخف كان ذلك دليلا على الإرشاد إلى أقل الأمرين خطلا ارتكب الأخف من ضرين نقض ذمكم أهون من نقض ذمة الله مع كون الكل محرما لكن هذا أخف من من ذلك ارتكب عندنا المفسدتين لدفع أعلاهما إذا كان لابد من ارتكاب أحدهم. الثالثة قول أغزوا باسم الله في سبيل الله أغزوا باسم الله أي مستعينين بالله فالاستعانة بالله مع الإخلاص مع الإخلاص واجب كالغزو الرابع قول قاتل من كفر بالله أي من امتنع عن الإيمان بالله فقتال الكفار واجب والعلّة هي كفرهم وليس المعنى أنه لا يقاتل إلا من كفر ليس هذا المراد، لأن المسلم قد يقاتل ممتنع عن الزكاة في أصل مسلم لكن إذا قوتل فقاتل كفرا ليس للمنع واضح هذا فرق بين المسألة قد يقاتل ويبقى على إسلام يقاتل ولي الأمر فيدفع الجزية لم يدفع الزكاة يدفع الزكاة ليس بكافر. ليس بكافر لكن لو قاتل كفرا كذلك لما قاتلوا عهد الردة، الردة لما قاتلوا كفروا. أما قبل ذلك فلا، فلا تعارض بين القول بأن الزكاة تاركها لا يكفر، وبأنه كيف قاتل الصحابة للردة وسمه للردة. أقول كونهم كفار ومرتدين لا للمنع، لا للمنع، وإنما لكونهم قاتلوا عليها. لما قاتل دل على أن الأمر جحد من القلب وليس بمنع. قال هنا الرابعة قول قاتل من كفر بالله الخامسة قول السعن بالله وقاتلهم غير لا طاقة لهم بقتالهم إلا بإعانة الله السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء فرق أولى حكم الله لا يعتريه الخطأ كله صواه كله حق قد يصيبه المجتهد وقد لا لا يصيبه أما حكم العلماء فهم بشر ليس معصومين يصيبون و... ويخطئون أي حكم الله أعظم من حكم العلماء ولذلك لا ينزل عليه من طلبه إلا ما العلم به سابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدني أي وافق حكم الله أم لا نحن مجتهد القول وإذا حصرت أهل حصن الأخير إن كان هذا ليس خاصا بالصحابة بل ومن بعدهم كذلك لكن هذا ورد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابي قد يحكم ولا يدري هل أصاب حكم الله تعالى أم لا وهذا تجعل كذلك نصا في ماذا؟ في مسألة أن قول الصحاب ليس بحجة هذا يعتبر مستندا في النفي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا, لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أملا وهو قول الصحابي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نفى عنه الحجية لأنه يصيب ويخطئ إذا كان كذلك فالحكم عام إذا كان كذلك فالحكم عام والله تعالى أعلى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.